بسم الله الرحمن الرحيم أنفلام ميمرا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 يغشي الليل النهار فِي في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي قِطَعٌ قطع متجاورات وجنات, وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان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 أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا ذَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 شا وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوه الحق والذين يدعون من دون لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء, إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسانت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتراء إليا ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يطرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع سَفَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما في الأرض جميعا ومثله معا ولفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهار أفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُزِلَ إلَيْك مِن رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابَ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهِ بِهِ أَيَّ وصلى ويخشون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا ويدرؤون بالهمه السيئه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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أَمَرَ الله به ان يوصل ويفسدون ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة أولئك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 قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم, لهم وحسن مأب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت قبلها أمم لتتلوا عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن.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 ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق بثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تلك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 وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكمنا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد بكر الذين من قبلهم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 وبينكم ومن عنده علم الكتاب